بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله فسلام الله عليك أيها المتصل ورحمة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد لله أمانة تعيلي إلي والأولاد والأزواج بالهداية أول شيء الله يوفقنا وياك. لكن الأمانة هذه يتقى لفظ الأمانة لما قد يعتريه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بس. من خلف بالأمانة فليس منا ولم يكن صريحا في الجواب لكن اتقاؤها اولى إن شاء الله بارك بس. الله فيك ووفقك الله بدي أسألك يا شيخ عن العقيقة أول إشي بدي أعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في العقيقة يعني كيف كان يوزعها وكيف كان يزبحها والسؤال الثاني أنه هل كانت اسمها العقيقة على زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنها مأخذها من الفعل عقّة والفعل عقّة تعني ترك الشيء فما ما بتناسب مع اسمها وشكرا لك وبارك الله فيك وإسلامكم الخير وجزاك الله مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما العقيقة اسما ورسما ووصفا فكل ذلك كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعق الغلام شاتان مكافئتان ويعق الجارية شاه في الغلام عنه بشاتين مكافئتين ومعنى مكافئتين أي متماثلتين أما عن طريقة التوزيع فعلى المتيسر فلم يثبت في شأنها طريقة للتوزيع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا قد درج الفقهاء على تسميتها بالعقيقة وكما أسلفت في إن النبي قال يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجرية شا وفي الحديث الآخر الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابع ويسمى فكل هذا دال على أن اسم العقيقة وارد وبالله تعالى التوفيق أو كما أسلفته فليست فليس هناك, هناك سنة ثابتة في طريقة توزيع العقيقة في شئت ذبحت ووزعت نيئا وإن شئت ذبحت ووزعت مطهيا وإن شئت وكلت غيرك, غيرك يذبح لك وإن شئت دعوت الناس إلى بيتك للأكل منها وإن شئت اعطيتهم في بيوتهم هذا وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أفرط في العقيقة شخصان، شخص قال بوجوبها وشخص قال ببدايتها يعني وصاب انها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك محمد خميس من رونس كندليم معك بدل معك معك بدون ألف تفضل يا محمد تدعوليه ولاخويا احمد بصفاء العاجل الله يوفقكم جميعا والمسلمين والمسلمات لكل خير ويعرفينا وياكم المسلمين والمسلمات وتدعوا لي ووليد بحجه تم يا رب يمين يمين الله يوفقك انت ووليد والسامعين والسماعه تذبح لك الحج بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاك الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيخنا ممكن سؤال ألا تسمح تفضلي تفضلي السؤال نحن نسأل عن عطمة الرسول نحن نعلم أنه الرسول معصوم وهذا شيء لا يختلف فيه إثنان فإذا كان الرسول معصوم فمن المؤكد لا يمكن أن ينسى أو يتوق وإلا ما كانت جديرا بهذه الرسالة الرحمانية التي اختاره الله عز وجل لها فمع أصله الرسول يجد أن عائشة قالت ما يناقض أصله الرسول ويزيل عنه الأسماء فأقول يا, يا, عن يا, يا فتاة يا فتاة يا فتاة أنت شيعية أنت شيعية أو صدوقين الحديث أنت شيعية أو سنية نحن جميعنا مسلمون نحن مسلمون الحمد لله ندرك ذلك تماما لكن أسألك شيعية أو سنية الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله أن محمد الله لمترتبات هل أنا قلت مخصص من أجل السنة؟ نعم أم من أجل جميع المسلمين؟ هل أنا قلت أن برنامجنا مخصص من أجل السنة؟ مخصص لتعليم الجاهل ولإرشاد الضال ولزيادة علم للعالمين؟ أنا أسألت طيب سؤالك طيب نسأل إذا أكو أي إشكال طيب. لا, بس. لا بس أنا سألت فقط لاستضاح الأمر تفضلي بس سؤالك نعم أنا سألتك عن العصم أنه الرسول معصوم هذا نعرفه طيب في أحاديث عن عائشة أم المؤمنين أخرج البخاري رضي عن الله عنه رضي الله عنه رضي الله عليه رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد اذكر من كذا وكذا آية أبطته أقتطهنا من كذا وكذا صورة هذا في صحيح البخاري الجزء الثالث ص二百五十六 و أخرج مسلم عن عائشة قالت كان النبي يسمع طرأت رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها هذا في صحيح مسلم الجزء الثاني ص二百五十七 و أخرج أحمد بن الحمدل عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه و آله رجل أن يقرأ آية فقال رحمه الله لقد أذكرني آية نعم نعم كلها كل في فلك واحد كله في فلك واحد يمكن للنبي أن ينسى الآيات التي انزلها الله عليه الحمد لله نبي الحمد معفور. لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عصمه تامه في تبليغ الشريعه قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى وقال الله تعالى ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عصمة تامة في تبليغه الشريعة التي أمر بتبليغها أما ما ورد من ما ذكرتي رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من صورة كيت وكيت فهي نزلت وبلغها النبي ولكن يعتراه ما يعتر البشر وقد قال عن نفسي صراحة إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال يوشع عليه السلام لموسى عليه السلام إني نسيت الحوت وما أنسانيه الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله، وما أنسانيه الا الشيطان ان أذكره، واتخذ سبيله في البحر سربا فالبشر وارد عليهم أمر نسيان، هذا إجمالاً، البشر يرد عليهم أنهم ينسون، ورسولنا بشر قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، أما عصمة تبليغ الشريعة. فالنبي أدى الشريعة كاملة مستوفاة وليتك تتبعين كتاب الله وتتبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعي العصمة لأقوام من الاثنى عشر الذين تذكرونهم ولا نقول فيهم إلا الخير لكنهم بشر ينسون ويخطئون، لم ندعي العصمة إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة عسمة رسول الله في تبليغ الشريعة ورسولنا معصوم كذلك من الكبائر عليه الصلاة والسلام والله أعلم السلام عليكم هلو. نعم السلام عليكم عليكم السلام بس محتفظك الشيخ أنا... أنا محمد كنت محتاجة من حضرتك المساعد ممكن تاخذي رقم الهاتف ويكون هناك تواصل إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة. اتت بك نعم تكلم بخير مثل صاحبتك التي سبقتك إن شاء الله تكلم بخير, إن الله. تكلم بخير. إن الله. انت... أنا التوابق معها في العقيدة فقط أيه العقيدة أي العقيدة الله واحد أم أم سنان أم مدد يا حسين عندك نعم نعم يعني هل أنت من الذين يقولون مدد يا فده ومدد يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين تطلب تطلب منه أن يكشف عنك الضر وأن يجلب لك النفع الحسين يضر وينفع بأمر الله سبحانه الحسين مات الحسين مات وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هكذا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة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 عليكم السلام. رد السلام ردًا كاملاً وإذا حييت بتحية. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي اتفضلي. اتفضلي. أنا يعني ما ما مش عايزة من حضرتك. قلت لك اتصلي بالهاتف. ان شاء الله ونتواصل في مرضات الله سبحانه هذا وتعقيبا على ما ذكره سائر الدراجي الشيعي اقول اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم يقول قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم, الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون فعجبا من أمر هذا الشخص المتصل الذي على شاكلته ومثيلته أقوام من أهل التشيع البغيض الذين يدعون أن بشر ينفعون أو يضرون ولا يستحي أن يتفوه بذلك فنعوذ بالله من الشرك وطرائقه ونبرع إلى الله من المشركين السلام عليكم لماذا تغفر الخط لماذا تخشى من عوام الشيعة تخشى من بنت شيعية وتخشى من شاب شيعي عيب عليك يا شيخ عيب عليك والله. أخشى من أخشى عليك من شركك بالله لا الذي أخشى بيت أخشى, أخشى, أخشى عليك أخشى من شركك, شركك بالله وأنت تقول على الملأ في شأن الحسين بعدما مات إنه ينفع ويضر الله الذي يكشف الضر وليس من دون أمر الله سبحانه وتعالى كما أن عيسى عليه السلام كان يخلق اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفق به فيكون طيرا باذن الله باذن الله يا اخي الحسين الحسين بعدما مات اسمعني الحسين رضي الله عنه بعدما مات الان ينفع ويضر نعم كما توسل عليه اعوذ بالله اعوذ بالله أغلقوا نعم. يا اخواني حتى لا نسمع مثل هذا الضلال الذي يدمي القلوب يدمي القلوب ولكن حقيقه الامر ان هنا الحمد لله في مصر السنيه في مصر المسلمه لم نكن نتصور ولم يكن المسلمون فيها يتصورون أن شخصا يدعي أن ميت من الأموات مهما كان ينفع أو يضر تب إلى الله أنصحك وأنا حزيجك يوم نلقى الله سبحانه وتعالى إن ربنا الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى قال في كتابه الكريم في شأن المسيح عيسى عليه السلام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 وأنت على كل شيء شهيد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أين سألت الشيخ؟ إن شاء الله بإذن العزيز عرف سكم الحائض للزيارة يعني لزيارة القبور هل ممنوع ولا متاح؟ الحائض كغيره في زيارة القبور ونختار رأي جمهور العلماء القائلين بجواز زيارة المرأة للقبور إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة وأمنت المحدثات من الأمور. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة ماذا أقول إذا اتيت المقبرة قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون والنبي عليه الصلاة والسلام مر على امراه تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري وعائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته هذا والخبران الواردان في ذلك الذين هما لعن الله زوارات القبور فهذا وينضافه فريق من أهل العلم ونرى تحسينه إلا أنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ومنا عائشة رضي الله عنها تقول لما سئلت ألم يكن النبي نا عن ذلك قالت نعم قد ناها ثم رخص لنا فيه فهذا قول والقول الآخر أنه محبول على المبالغات في الزيارة الاوات ي صاحبنا زيارات بالنياحه اما الخبر الاخر ان النبي راى فاطمه رضي الله عنها مقبله من ناحيه المقابر فقال لها يا فاطمه من اين اتيت قالت من عند ال فلان اعزي اليهم ميتهم قال هل بلغت ماهم الكديه عن المقابر قالت لا قال لو بلغتيها ما دخلت الجنه حتى يدخلها جد ابيك فهذا الخبر منكر سندا ومتنا وبالله التوفيق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم عندي أسئلة. بارك الله فيك وفيك بارك الله السؤال الأول ما هو الظهر الفجر في البيت وأفقد الصف الأول في المسجد أو أذهب باكر المسجد لأدرك الصف الأول وأصلي في المسجد ظاهر الكلام والله اعلم ان الصف الاول افضل فيمكنك آه. ان تصلي الراتبه في المسجد وتدرك الصف الاول اذا كان هذا هو الخيار فحسب والله أعلم السؤال الثاني لو سمحت نعم. عندما أدخل إلى المسجد قبل الغروب بنحو مثلاً 15 دقيقة أو 10 دقائق هل أصلي تحيط المسجد أم لا جمهور العلماء على المنع خاصة في هذا الوقت ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناء عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وأيضاً قال إن الشمس تغرب بين قرن شيطان. وكان ابن عمر يشدد جدا في النهي في هذا الوقت فرأي الجمهور المنع وإن رأى بعض اهل العلم صلاة ذوات الأسباب كتحيه المسجد أو سنة الوضوء لكن رأي الجمهور المنع وبالله التوفيق لما سمعته من حديث الرسول في شأن الشمس إنها تطلب وتغرب بين قرن الشيطان والله أعلم السلام عليكم مرحبا انا كيف حالك يا الحمد لله افضل انك تقول انك تقول سؤالي يا شيخ الاول هو انا يجوز إن بعد ما عمل العمل العمل الخيري أي ايا إن كان اني بعد نية يعني في الاول وبعدين انا افتكرت ان أنا كنت انوي نيه بداخيل يعني وما نويتهاش هل نسيانا نسيانا آه... او تعديلا في النيه لا نسيانا لا بس ل ل لا بس اذكر ربك اذا نسيت تنتظم أنا... أنا ذلك حالك. سؤال الثاني هو في الحب اللي هو حب النور ده الناس تقول خص فيه ناس تقول لأ فأنا عايز حتى يعني لو نصحة شخصية من حضرتها تقول لي أه أو لا يعني أنا إذا كنت تدعو إلى الله وتتعلم تتعلم علما شرعيا أو قائما على ثغر من ثغور الخير فابق في ثغرك ولا تنخرط في الأحزاب إن كنت دون ذلك في في شأنك الوجهان للعلماء والله أعلم السؤال الثالث إن هل للسجود على اليد أو على الركبة الأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد سواء حديث وائل ابن حجر الذي فيه رايت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بركبتيه قبل يديه أو حديث ابي هريره الذي فيه العكس كل ذلك مضاعف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب خبر وقد أخذ الجمهور برأي عمر رضي الله عنه أنه كان ينزل بركبتيه قبل يديه هذا رأي الجمهور والأمر في ذلك كله واسعون والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله بارك الله فيك يا شيخ وفيك بارك الله هل هل يجوز لي أن أترك عملي دون أن أخبر من أعمل عندهم هذا في إضرار والنبي قال لا ضرر ولا درار وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود لأن تم تعيني في مكان آخر وأخشى أن, إن أخبرتهم أن يتعنتوا معي مع في النزول أو الأصل ما قد سمعت والضرورات تقدر بقدرها والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ أحمد إليك الله وأشكره أسأ الله يحبك ويتحك لك وأستفسد بك إن شاء الله وياك تتعيدنا. ما يبرس ما حكم لو الواحد ان شاء الله يعني راح راحت سيارهها راح ادفع رح... مقدم لحاجه وجاب الحاجه دي دفع على مثل مثلا يقول لكم مثلا ألف جنيه وجاب الحاجه دي وان شاء الله مثلا يعني خبطه اه خبطه ولا ده دايب ربا ولا ده ايه ما حكمه هذا السؤال لو الواحد راح دافع ألف جنيه لحاجه ألف جنيه راح ان شاء الله مثلا يدفع مثلا لحاجه الحاجة يعني هيجيب مثلا هيروح يبيح. هاخد بقى الفلوس مثلا بتاعتها مثلا لو اجيب مثلا 3000 على 3000 وحاجه مع حكم الفلوس دي يعني بيع يعني تجاره ايه المشكله فيها ما, ما ادري ما المشكله لا بس ليه مش من يعني مثلا دي مثلا مثل لو ان هي مش طاجره يعني لو انا مثلا اخد مثلا فلوس دي مثلا اجيبها مثلا دين عليا اي مصلحه ثانيه يعني مثلا لو هي مش طاجره يعني لو انا اخد الفلوس دي فلوس دي هتبقى دين عليا السؤال غير واضح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سألت يا شيخ بس ألك بس عن شيء ها ما الشيء أي شيء ما الشيء الذي تسألين عنه أنا لي فلوس بالبنك ولها ريع البنك اللي هو الصوائد أنا بأخذ الفوائد دي أنا وبرسلها يعني بطلعها كده ما بستفاد منها بس إني طلعتها الأختي في زواج بنتها والبنت الحين يا شيخ بالمرة حياتها صعبة هل أنا علي وزير في المال اللي أنا أعطيته لها؟ أنت أخطأت في ذلك لأنك لا تنتفع بها ولا أقرباؤك ينتفعون بها إنما تخرج على سبيل التخلص منها لأقامة بعيدين عليك لا تعود عليك عائدة منهم بوجات أو بصلة ونحو ذلك لأنها أموال ربا تنفق على سبيل التخلص منها وبالله التوفيق طيب لو سمحت سؤال ثاني يا شيخ تفضلي تفضلي يا أختي أنا ابني فاز بمسابقة لتحفيظ القرآن الكريم وأعطوه مكافأة 3000 ريال وأنا يعني حطيتها له كده كوديعة هل هي عليها زكاة؟ وديعة في البنك على كل الثلاثة ألاف ريال لم تبلغ النصاب فعلى ذلك ليست عليها زكاة إلا إذا كان مع الولد أموال أخر وبضميمة هذه تبلغ النصاب ويحول عليه الحول حينئذ تزكى أما إذا لم يكن للولد إلا هذه الثلاثة ألاف فلا تبلغ نصاب الزكاة فلا زكاة عليها والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي نا. قال شوية. لا تطلت بكم لشوية بالله لا تكامل علاش لو واحد مثلا بيجي مثلا متكلاف فيني متكلاف بي... يعني وكني جيبها قرصة وكده أنا أروح أزدنه مثلا مقدم لو ألف جنيه مثلا حالت أنا متكلاف ورحتي باعته بقيت. هل بقيته وقيت بقى الفلوس هل بقيته قريبة ولا في حاجة بعته لنفس الشخص أو لشخص آخر نعم بعته لمن اشتريته منه أو لشخص بعيد لا يعنص الله أخذ مثلا هاتف واحد مثلا ينصر وروح أدقى الواحد أيها كما قال أخي أنها الحرق كما لا بأس بذلك إذا كنت ستبع لرجل آخر بعيد بدون تواطئ السلام عليكم أوجه نصيحة للشيعة الذين يدعون أن فاطمة تنفع وتضر عليها السلام وأن الحسين ينفع ويدر وأن الحسن ينفع ويدر وكذا إلى النصارى القائلين بأن عيسى ينفع ويضر وكذا إلى اهل التصوف البغيض المقيت الذين يدعون أن البدوية ينفع ويضر إلى كل هؤلاء وحذركم بالشرك من الشرك بالله عز وجل فإن الشرك يحبط لكم جميع الأعمال قال تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لقد قال تعالى في شأن أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون لقد قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهؤلاء ائمه الخلق رسل الله الكرام لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم فمن كان منزلا حاجته ببشر من البشر الاموات ويدعي انهم ينفعون او يضرون فليتب الى الله من الشرك قبل الممات حتى لا تحبط كل اعماله حتى لا يذهب ثوابها سدى فإذن ربنا قال في شان أقوام أشركوا بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعملهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم الله السلام, الله وبركاته. عليكم السلام الله وبركاته. بارك الله فيك بعض الأسئلة اتفضل السؤال الأول هل تصح الصلاة بلبس شرط من السر إلى الرقبة السؤال الثاني الصلاة تصح تصح بلبس شرط من السر إلى الرقبة تصح مع الكراهة طبعا لا لكن عفوا, عفواً. نعم. مع الكراهية الشديدة لأن النبي قال لا يصلي الرجل عاريا الكتفين ف. هذه المسألة كشف الكتف هل يبطل الصلاة أو تصح مع الاسم والكراهة أختاروا رأي الأخير أنها تصح مع الاسم والكراهة والله أعلم برسالة على فيكم أيوك. السؤال الثاني هل يجوز المرأة أم ترضع ابنها أمام النساء والسؤال الثالث يجوز يجوز السؤال الثالث النداء على الميت في مقبر صوت المسجد هل يجوز لا بأس بذلك فإن عمر رضي الله عنه نعى أن ابن بن مقرن في المسجد على المنبر وإن كان هذا قد روى من طريق سعيد بن المسيب عن عمر وفي رواته عنه قال لكن هذا من الذي سمعه سعيد من عمر لأنه يذكر أنه سمعه على المنبر يقول ذلك هذا ولقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه ونعى الثلاثة الذين أرسلهم إلى مؤتة زيد بن حريثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قيل في بعض الطرق إنه نعاهم في المسجد وهذا وهناك هناك هناك مثوبة متأتية متحصلة ويكسرة عدد المصلين في تفع الميت بذلك وأن تفع المصلون بذلك والله أعلم ما عدم ورود نهي عن مثل هذا والعلم عند الله السلام عليكم أيوة أيوة نعم واحد طالع جزار في الحج السنه دي ها جزار في الحج السنه دي اذن وبعد ويوم عرفه حينتهي عرفه وياخذوا ليذبح ويقلع ملابس الاحرام بعد يوم انتهاء يوم عرفه لكن يعني سي سي سيطوف الافاضه هيقلع ملابس الاحرام في نهايته ايوه عرفة. أيوة يعني بعد كده سيطوف الإفاضة بالنسبة للعقبه او الافاضه وكل ده هل يستطيع أن يوكل أو لا يستطيع يستطيع أن يوكل حتى يكون ضرورة درورة. وعليه لبس المخيط قبل رمي الجمرة عليه آه. أحد أشياء ثلاثة إما آه. دم أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة والله أعلم آه يعني يوكل ويذبح شاة أو يسوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة لكونه لبس الملابس قبل أن يتحلل التحلل الأصغر ما ف... هو يعني هو لكن لبس قبل قبل ما عاد الرمي. أحد أمور ثلاثة إما ذبح شاء أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين والله أعلم على أن يتم ما باقي في ما بعد مثل طواف الإفاضة لزوما لانه ركن من أركان الحج والمبيت بمنن قد يسقط عنه كما أسقطت عن السقاطي. كما أسقط عن السقاة المبيت والله أعلم للضرورة السلام عليكم. عليكم السلام سيد خ. الياجوس يتزوج من شخص بعد ما يسلم أمامي فقط يعني لا يعني الإسلام وبس أمامي. يعني إذا أسلم النصراني يجازي الزواج به لكن إذا كانت إذا كانت حيلة أو مكر فتثبتي حينئذ تثبتي حينئذ بارك الله فيك السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال سيدتي الحمد لله ما لو تفضل الرجل عقد على مراه ثم خلقها فعقد عليها الاخر هو نفس السؤال الذي قلته في الماضي لكن بصيغه اخرى هل لا بد أن ندخل بها الزوج الثاني لكي تحل الأول هذا أول سؤال لا لا عفوا أنت قلت عقد عليها وطلقها سنع عقد عليها آخر طيب هذا لبد كتتطليق... أن يدخل بها الرجل الثاني لا لا لا. تحل للأول؟ لا لا لا لا لا يلزم لنا تطليقة واحدة متى هذا إذا كانت ثلاث تطليقات لكن هذه تطليقة واحدة وطلق لكي تقول في حتيك يا اخي الكريم رجل طلق امراته قبل الدخول فعقدت على اخر طلقها الاخر قبل الدخول جاز لها نعم. ان ترجع للاول شيخ لم أسمع. شيخ. رجل طلق امراه عقد عليها وطلقها آه. فتزوجت باخر فعقد عليها وطلقها هل تحل للاول نعم تحل للاول لا يشترط الدخول بها لا يشترط إلا في حال ثلاث تطليقات إذا كان الأول طلقها ثلاث تطليقات ماشي السلام عليكم السؤال, الث السؤال الثاني لماذا سيدنا عمر بن الخطاب كان يمنع السبايا من دخول المدينة بعد الاحتلام أجبت... أجبتك... عفوا اجبتك أن هذا لا, لا أعلم له سندا بارك الله فيك السلام عليكم عليك نعم الحمد لله أنا عندي سؤالين الأول أنا بقيم الأمين اللي عندي قيمتها في رمضان ثلاثين ألف جيت في رمضان اللي بعده أو جيت في رجل اللي بعده قال ما عنديش فلوس خالص جيت في رمضان جمع عني ثلاثين ألف تاني هدول أذكي عنهم أو ما ذكيش لا يعني أنت حسبت معك مال في رمضان السابق بلغ النصاب أو. في سنايا العام انخفض وارتفع كلما جاء هه في من الفترات إن عدم أي ويان وارتفع انخفض ممكن يكون صفر يعني لكن جئت عند وقت حلول الزكاة واجتمع معك المبلغ آه. زكي عليه أزكي زكي عليه نزكي السنة اللي بعدها بضعة ثلاثين ألف دون جد في رمضان اللي بعده وقيمتهم بقى مئتين ألف يا أخي الغ الغي قصة الثلاثين ألف لأننا لا نزكي على زكاة المضي نزكي على رأس المال الذي معك الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني شوف مبلغ معك كم بلغ النصاب وحال عليه الحول والمال الذي, تول المال الذي تولد منه بربح يضاف إليه لا هو مش بريد هو بمرتب شهري بمرتب شهري ممكن ده. تنتظر بكل مرتب حلول الحول عليه لكن في هذا مشق عليك وتعسير في حساباتك وأبعد عن التقوى التقوى تضم الكل مع بعض وهذا أفضل لك عند الله سبحانه وضم الكل على البعض وذكي على المبلغ الموجود معي تذكي على المبلغ كله في وقت إخراج الزكاة كأفضلية أما كحكم لك أن تنتظر بكل راتب دخل عليك سنة تمر عليه السلام عليكم أمريكي. الشيخ مصطفى العدو معي نعم أنا ملوك للشيخ اتفضل أنا معي السؤال معيش الشيخ اتفضل اتفضل, اتفضل. واحد بيس على, على بل حجات قول لي يا سيدي هل يجوز ابو الحجاج ده من هذا؟ من انا واحد يقول انا يا سيد ابو الحجاج يا سيد مدد يا فيلا هذا شرك بالله إذا طلب المدد من اموات شرك بالله ما قلت له غلط مكروه يعني حرام عارف ليس مكروها هذا حرام هذا شرك شرك شرك تطلب المدد من الحسن من الحسين من البدوي من ابو م. الحجاج من زيد من عمرو من الأموات شرك بالله طب ما هتضم النقطه يا مصطفى نعم ستجينا النقطه إن شاء الله نتشرف بكم قريباً إن شاء الله بإذن الله. تعال بالشيخ في ما دعكم من الكرم و بإذنك يا ربي بإذن الله تعالى السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله بركاته. أزيك عبد الشيخ. الحمد لله. إحنا نحبك في الله والله حبك الله الذي أحببتنا من أجله. بدك لك سؤالين بس بالله عليك. سال تفضل. ااا يعني أنا وأخواتي شغالين في السعودية. و... أنا وأخوتي شغالين في السعودية ها. وعندنا والدتها عندها بهمة بتطلعها الغيط وعايزين نبيعها ف... فهي مش عايزه تبيع البهمة دي فهي بتطلع الغيط وتوكلها وتجيبها وتوديها ومرة تاخد حد من, من النساء معها فما رأيي الشرف في الموضوع حالي في خطر, خطر على أمك وخطر على زوجتك خطر على أمك أيوة. وخطر على زوجتك لأن في غياب الرجال الفساق يطمعون في النساء. هو ف... لو في راجل في البيت عم الشيخ ما ما يهمش لكن ما فيش. ماذا أقول لك في غيابكم في السعودية أو في آه. أي بلدة الفساق يطمعون دائما في المرأة التي يغيب زوجها أو التي يغيب ولدها. ف, ف... معصيتها في هذه المساله ليست بعقوق والله اعلم إحنا بنقولها عزي النبيحة عزي النبيحة خايفين تكون معصية ولا حاجة لكن حاجة. انتم تقومون بحاجه امكم ام لا أت... بالتمام خلاص. كلنا عايشين خلاص اذا تلزم بارد. لا تلزم زوجتك بذلك وليس بعقوق ان توفر لامك الاحتياجات وأن تصونها في البيت بارك الله فيك عم الشيخ كل حاجة. الحمد لله خلاص انتهى الأمر أمك فقط اشتري لبن كل يوم قشطة حتى تسد ما كانت تأتي به البقرة السلام عليكم. عليكم السلام كيفك؟ الحمد لله. لو سمحت الحائض ينفع ليك تدب؟ ينفع ليس هناك دليل يمنع الحائض من الذبحة. يعني مش حرام لو ذبحت يعني؟ ليس بحرام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. ورحمة الله. رد السلام رداً صحيحا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك اتفضلي بارك الله فيك يا مرحب وفيك والله يا عم الشيخ أنا عندي وسواس ومعي ماتت وتحربي خلينا كوافة كده عم الصلية ممكن أخذ ساعة عم صلاشة نصلي الوقت وبصلي بجرد جامد وأعصابي و... افعالي ما يأتي أولاً اكسري من دعاء الله أن يصرف عنك هذا ثانيا, ثانياً قلت لك واصل الدعاء ثانيا نرقي نفسك بقوله الله أحد مع المعوذتين وتفل ومسح للرأس وما استطعت من الجسد ثلاثا كلما شعرت بذلك وكذلك لا تسترسلي في التفكير لا تسترسلي في التفكير لأن النبي قال إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعز بالله ولينتهي رابعا لا تحدثي بذلك احدا من الناس هذا هو الشافي والله السلام عليكم, عليكم. عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بعد اذنك يا الشيخ بس انا عندي ثلاث اسئله كده اتفضل السؤال الاولاني حكم حكم البسمله عند الوضوء الو سمعتك الثاني وا و, و, و كي يعني لو, لو لو أنا في الحمام هل أظهر أظهر باء أو, أو, أو أجريه على قلبي؟ الثالث السؤال الثاني ده تي مشروع الوان محل الكمبيوتر لو لو واحد يفتح محل الكمبيوتر يعني هي حكم ان الكمبيوتر ده دي بقى بعض الناس الرابع بعد الرابع السؤال الثالث أو الرابع تفضل السؤال الثالث حكم المصر على المستحيل أو المصر على المعصيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما البسمله على الوضوء فمستحبة ليست بواجبة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الاستحباب قال توضأ بسم الله قيل معناه على بركة الله وقيل سم الله لكن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فضعيف ولم ترد البسمله في صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه كحديث ابن عباس أو حديث يوسمان أو حديث عبد الله بن زيد أو غير ذلك من الأحاديث فلذلك لا ترتقي البسمله إلى الوجوب بل هي مستحبة من فعله أثيبا من تركها فلا اسم عليه أما إذا كنت في الحمام بعيدا عن القاعدة التي فيها القذر والحوض بعيد فلك أن تسمي أما فتح محل للكمبيوتر فلا بأس به فإنه يستعمل في وجوه للخير كثيرة أيضا أما المصر على المعصية فآثم ليس بكافر المصر على المعصية آثم ليس بكافر أما كونه يصر فلا ينبغي له أن يصر إذ اهل الإيمان قال تعالى ولم يصر على ما فعلهم يعلمون أما كونه ليس بكافر فلان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياتيه رجل كثيرا ما يشرب الخمر يؤتى به يجلد حتى قال قائل من الصحابه لعنك الله ما اكثر ما يؤتى بك قال عليه الصلاه والسلام لا تلعنوه فانه ما علمت يحب الله ورسوله هذا وقد قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما فالمصير على المعصية لا يكفر إنما هو آثم بذلك والله المستعان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل تفضل هل يجوز للأخ المسلم إن هو يتزوج من وحدة تكون مسيحية أو كثيره هو على دينه وهي على دينها ده السوري أول السؤال أنا دخلت في جامع شيعة هنا في قطر ولما دخلت أنا واحد زميلي فهو كان دخل قدامي فأنا بطلقيت السبح والشف في قدامي فلا سحبت من الجامع والسلام أشيراً أصلي هناك أصليت بسك فأخذت وطلعت بره هل كنت ألعني أسني في الصلاة دي إن أنا ملاحظة أصلي داخل الجامع دوت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما عن تزوج الرجل بمرأة نصرانية مقيمة على نصرانيتها فهذا جائز إذا كانت عفيفة جائز مع أنه خلاف الأولى أما عن جوازه فلأن الله تبارك وتعالى قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلى أن قال الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فهن اليهوديات والنصرانيات العفيفات الحرائر فهؤلاء يجوز الزواج بهن وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه امرأة يهودية فبلغه أن عمر رضي الله عنه أنكر ذلك فذهب إليه وقال يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن وأما القول باستحباب المؤمنات المسلمات فلقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم فالحاصل أنه يجوز التزوج باليهودية أو النصرانية مع بقائها على يهوديتها ونصرانيتها نصرانيتها إذا كانت عفيفة والله أعلم أما ما صنعته من الخروج من المسجد بعد ان رايت دل إلى البدع في مسجد التشيع فلست بآثم إن شاء الله إنما أخرجتك البدعه ولم تخرجك مخالفه النبي في شيء إنما أخرجتك البدعه والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سمحت أنا قد أتعال بالنسبة سجود التلاوة هل يجد ان هو يجد وضوء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالذي اختاره من أقوال العلماء رحمة الله تعالى عليهم جواز سجود التلاوه بدون وضوء هذا ولأن النبي عليه الصلاة والسلام تلأ واخر صورة النجم على أصحابه ومعهم المشركون ومعهم الجن قال الراوي ابن مسعود فسجد النبي وسجد كل من معه من المسلمين والمشركين والجن وفي رواة الإنس والجن لعله قال ذلك بإخبار من رسول الله له ويبعد أن يكون جميعا على وضوء أقول هذا ويرى الجمهور من العلماء عدم جواز سجود التلاوات إلا على وضوء قياسا على الصلاة فالوجان قائمان أختار الأول منهما وبالله تعالى التوفيق السلام عليكم مع حضرتك سؤال ثاني بعد إذن حضرتك نعم إيه حكم الضم لما تشك في بنتها مع مع جوزها يعني مع بوها حكم ماذا؟ أنا ما سمعت إلا حكم الأم التي تترك ابنتها مع زوجها مع أبو البنت هذا أبوها محرم على التأبيد أما إذا كان الأب فاسقا يا زنب فلا أن تحترز لكن ما دام الأب سويا عاقلا ليس بمجنون ولا أخبل ولا مختل ولا فاسق فابوها محرم على التأبيد يعفى الله عنك السلام عليكم يلا زوجي كان قال لي علي الطلاق من تنزل السوق ورجعت نزلت السوق فما قال كنت كفاره يمين يطعم عشرة مساكين يطعم عشرة مساكين كل مسكين وجبه وجبه عجز صام ثلاثه ايام ولا تحسب تطليقه والله اعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك يا أخي الجديد. الحمد لله وفقك الله. سؤال مفرلك. الفضل لله تفضل. السجود القبلي والسجود البادي ما تشرع على في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء. نعم نعم. السجود القبلي والبادي في الصلاة. السجود. السنن يعني تفضل. سجود الشه. سجود الشه. في الصلاة. ما له. القبلي والبعض متى شرع هل شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام بعد يسال عن سجود الساوي الذي قبل التسليم او بعد التسليم هل شرع في زمان الرسول ام بعد زمان الرسول كلا بل شرع في زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي الظهر فسلم من ركعتين فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال اقصرت صلاه ام نسيتها رسول الله قال لا هذا ولا ذاك قال بل قد حدث شيء من ذلك يا رسول الله قال ما حدث شيء وأكد النبي فقال بل قد حدث يا رسول الله فسأل النبي أصحابه فأجابوا بأنه قد حدث فقام وأتى بركعتين وسجد للسهو قبل أن يسلم والله أعلم السلام عليكم نعم نعم وفيكم نعم السلام عليكم <تصفيق> عليكم السلام فضله راكته نعم نعم ما السؤال يا اختي يا شيخ كنت عايزه اسال هل يجوز للزوجين الاتفاق على تحديد النسل بعد الطفل الثاني لمرض الزوج مرض وراثي قال الأطباء إنه يورث للطفل الثالث. يجوز. يجوز. نعم. يجوز. يجوز إن شاء الله. طيب سؤال تاني لو تسمح صيام العشر من ذي الحجة هل يمكن إني أجمع ما بين فرض فر, فر... فر... يعني صيام فرض في رمضان وسنة؟ لازم تحديد النية وأنها فرض. أوه. اختاري ما شئت إما فرض أو نفل. طيب جزاك الله. الذي تختاريه هو الذي أقده لك. السلام عليكم. السلام عليكم عليكم.عليكم السلام رحمة الله.والله نحبك في الله شو مستفسر.أحبك الله الذي أحببتنا من لو معندي دلوقتي في مسألتين في واحد دلوقتي لو دخل في الصلاة في آخر رقة واكتشف إنه هي آخر رقة ما بيكملش مع الجماعة وبيسلم وبعد كده شوف أري جماعة تاني يخش مع اللي يظنه إني إني دي مش جماعة كاملة لأنه ما أدركش رقة من الصلاة. ولو هم مثلاً اثنين أو ثلاثة ورحوا هؤلاء الناس بسناً مقعدين في التشاهد يقولوا الواحد منهم لو دي اخر رقعة قوم انت وابقى امام واحنا نصلي وراك هم الثلاثة يخشوا في الصلاة ولو دي سلم على اساس ان دي اخر رقعة يعني فواحد منهم يقوم ويخليهم ايه امام فمشاهد حكم ده يعني بالضبط ال الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله وبعد فمسألتك من شقين الأول بما تدرك الجماعة هل تدرك الجماعة بإدراك الإمام في أي موقع في الصلاة أو أي موطن في الصلاة سوء التشاوت الأخير أو في السجود الأخير أو في الركوع الأخير أم أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك راكعة كاملة هذا هو سؤال أولي يعني أنا اعترتب عليه إذا أنا جئت والإمام ساجد سجود الأخير أو في التشهد الأخير هل إذا دخلت تكتب لي الجماعة أو لا تكتب لي الجماعة إلا أدركت ركعة كاملة فهذه المسألة فيها قولان للعلماء أظهرهما أن الجماعة تدرك بأي, بأي جزء فيها حتى إذا وجدت الإمامة في التشهد لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت وإن روى مختصرة في مواطن لكنه في حقيقة الأمر في المواقيت بمعنى من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من المغرب قبل دخول العشاء فقد أدرك المغرب من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح هذا في المواقيت اما عن صنيعك الاخير او كجواب على سؤالك الاول اذا فاذا اتيت والامام في تشاهده فادخل معه في الصلاه باذن الله تكتب لك الجماعه اما اذا كنتم ثلاثه متاخرون وقدمتم واحدا منكم يصلي مع الجماعه حتى اذا قام, حتى إذا قام اصبح اماما لكم واتممتم به فكلام ليس بجيد لا اقول انه خطا لكن ليس بجيد اذا استجزتم ان تقدموا واحدا منكم يصلي مع الجماعه لاحتساب الجماعه وثوابا فادخلوا جميعا اذا لم تستجزوا فليكن واحد منكم يقومكم بعد انقضاء الصلاه والله اعلم السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله لو تفضلي أول سؤال عايز الإختيار بعد الحايد كيف يعني ماذا صفة أو ماذا؟ يعني يعني عايز أعرف لغة بعد الحايد يعني تسألي عن صفته صفة لغة بعد طيب الحيب. طيب طيب أخير سؤال ثاني ها عايز أعرف استخدام خط مبين حرام أمم حلال في شيء آخر عندك الثالث <سؤال> الثالث عايز أعرف صلاة الجمعة بعد الاذان أو قبل او بعد جمعة الصلاة كيف صلاة الزور يعني تقصدي أيه وصلاة الزور الجمعة أنا كيف هو في البيت طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد أما الاغتسال يوم الجمعة عفوا الاغتسال بعد الحيض فله له أشياء مسنونة وأشياء مجزئة فيجزئ عنك أن تدخلي تحت الدش تعميم جسمك كله بالماء وهذا كافي لرفع الحدث أو ترمي نفسك في بحر تغطس نفسك وتطلعي أو في نهر أو في بنيو كل ذلك جائز مع النيه ويجزئ عنك لكن هناك صفة للغسل مستحبة تسابين إذا فعلتيها ولا تعاقبين إذا تركتيها هذه السنة أن تتوضي أو تخسل المحل غسلا جيدا وتتوضئي وضوءك للصلاه وتاخذي حفنات وتخللي راسك بالماء وبعدها تبداي بالشق الايمن والشق الايسر ثم تتنا... عفوا تبداي بالشق العيد غسل المحل غسلا جيدا تتوضي وضوءك للصلاه باستثناء الرجلين تاخذي ثلاث حفنات تصبيها على الراس وتدليك الراس دلكا جيدا حتى تغمر الراس بالماء وتبداي بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد ثم تتنحي وتغسلي رجليك أما استعمال الخط المذكور فلا نعين, لا نعين شخصا ينال من ديننا وينال من سنة نبينا وينال من شريعتنا لا نعينه على شيء يؤذي به ديننا أبدا لا نعينه على شيء يؤذي به ديننا أبدا ف قال تعالى تعوّن على البر والتقوى ولا تعوّن على الإثم والودوان فلا نعين مبطلا على إبطاله مهما كان صلاة الظهر للمرأة في بيتها يوم الجمعة هل بعد الأذان أم بعد خطبة الجمعة بعد الأذان مباشرة لا أن تصلي والله أعلم السلام عليكم <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شيخنا الكريم خلصت ريم شاء الله على عبد الله الحسنات وياك تفضل أرجو من صديرتكم سماع الأسئلة من الإجابة جزاكم الله خيرا قد نرى من البعض أن من لم يشترك في الأحزاب الإسلامية الآن يصفوه بالسلبية فنرجو من صديرتكم توضيح هذا الأمر سؤال آخر هدم مسجد لإعادة تعميره وبالمسجد جمعية ملحقة به ووضعوا بها المنبر ويقيمون بها الجماعة وهناك مسجد آخر على مسافة من، فهل يصلى في الجمعية الملحقة أم بالمسجد أفضل الذي على بعد مسافة وهناك من يتخلف عن صلاة الجماعة لأدم المسجد واخيرا ذكر بعض الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر له كذا من الحور العين وذكر عدد كبير جدا هل يثبت ذلك الحديث وجزاكم الله خيرا السلام عليكم واجزاك الله مسلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما من لم يشترك في الأحزاب الإسلامية هل يوصف بأنه سلبي؟ لي ليعتراض على صيغة السؤال فليست هناك أحزاب إسلامية والبنود التي أسست عليها الأحزاب تمنع من عن بات تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو غير ذلك فليست هناك أحزاب إسلامية ثانيا من قوانين تأسيس الأحزاب وبنود التأسيس أن يخذ الحزب للنظام الديمقراطي الذي من مضامينه أن الشعب يحكم نفسه بنفسه فإذا ارتض الشعب أن, أن يتزوج الرجل بالرجل فعل أو تتزوج المرأة بالمرأة فعل هذا في ظل النظام الديمقراطي وأشهد الله على كفري بالنظام الديمقراطي وأنه نظام دخيل على الإسلام لأنه يخول الحكم للشعب كليا ونحن لا نحن مسلمون الحكم لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالحكم كله لله ليس للشعب بل قد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تتعى أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور بل قال الله في أفضل قرن بعث للناس قرن النبي محمد واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم فليست الإرادة العليا للشعوب كما هو الشأن في الديمقراطيات إنما الإرادة العليا كل الإرادة لله سبحانه وتعالى يأمر ويفعل ما يريد فالذي لا يريد الانطواء تحت هذه الأحزاب لعدم إسلاميتها ولعدم خضوعها لشرعه الله بل لشرعه الديمقراطية فليس بآثم ابدا بل مستبرئ لدينه غاية ما يقال أن الاشتراك في الأحزاب يكون عندما رأى جوازه من باب دفع الضرر الأكبر بضرر أقل بدل من ان تسلط المارقون من الالمانيين والليبراليين على البلاد يسلط قوم اقل منهم ضررا واقل منهم شرا من باب اختيار اخف الاضرار اذا تزاحمت الاضرار واختيار اخف المفاسد اذا تزاحمت المفاسد كما فعل الخضر بخرق السفينه بدلا من مصادرتها اما ان يؤثم المبتعد عن ذلك فهذا الاصل الاصل اننا نبتعد عن تلك الاحزاب كلها لانها كما اسلفت تولد عصبيه لمنسوبيها ثانيا لم تؤسس على اساس ديني بل يجوز لعابد الوسن ولعابد البقر ان يتراس حزب فيه صالحون ثالثا انها خاضعه برمتها للنظام الديمقراطي ونحن نبرأ الى الله من كل هذه الشعارات التي وفدت الينا من دول الكفر من الديمقراطيه والليبراليه والاشتراكيه والماركسيه والعلمانية وغيرها من الشعارات الباطلة فهذا اجمالا فغاية ما يقال أن مسألة الأعزاب فيها الوجهان وجه لاختيار الضرر دفع الضرر الأعظم بضرر أقل والوجه الآخر البعد استبراء للدين وسيرا على ناجي المرسلين عليهم الصلاة والسلام والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخنا بالله إذا سمحت في عندي سؤال من شقين الأول هل التعامل مع البنوك الإسلامية جائز والسؤال الثاني إذا كان جائز ما حكم الإجار المنتهي بالتمليك والمرابحة الإسلامية شكرا عفوا أجيب أولا على أسئلة الأخ السابق التي لم تتم الإجابة عليها هدم مسجد لإعادة تعميره وملحق به مكان الناس يصلون فيه الجمعة وهناك مسجد بعيد تصلى فيه الجمعة يسأل الأخ هل الأولى أن نذهب إلى المسجد البعيد أم نصلي في بقايا المسجد المتهدمي وعلما بأن هناك أناس يتخلفون عن الجمعة إذا لم تصلى الجمعة في المسجد المتهدمي أقول صلي في المسجد المتهدمي حفاظا على المصلين الذين سيتركون الجمعة أما الحديث المذكور الذي ذكره شيخ كما زعمت من أن من أمر بالمعروف له كذا وكذا من حور لين فتالفهن بل حكم عليه بالوضع أما هل هناك بنوك إسلامية لا أرى هناك في بلادنا مصر بنوك إسلامية تقوم بأمر الله والإيجار المنتهي بالتمليك حرام لما يعتريه من غرر وجهالات والله أعلم السلام عليكم سأل سئلنا عن حكم البيات في مين وهل يجوز الزبح في بلدي البيات في مين واجب من واجبات الحج من تركوه عند الجمهور يجبره تركوه بدم أما هل يجوز الذبح في بلدي بدل من الذبح في مينان لا يجوز ذلك وفي الحديث وكل في جاج مكة ومينان طريق ومنحر يقول إنه صاحب شركة سياحة الناس بتروح العمر وتتخلف للحج وهذا يتسبب في إغلاق الشركة وغرامات هل حج الناس مقبول؟ الحج يصح مع أنهم أسمى ظلمة لأنهم أضروا بصاحب الشركة ونقضوا العهد الذي بينهم وبين صاحب الشركة وعادوا عليه بالضرر والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله لو كنت عايز أسأل حضرتك سؤال أنا هبدأ مشروع مثلاً ,000 ,000. عن المشروع في بدايته ولا أما ولا أما يحل عليه الحول؟ لا عفوا الأصول الثوابتي من المشروع ليس عليها زكاة أما المال الدائر المتحرك فبنبني على أصل تواجده معك متى بلغ النصاب فإذا كان بلغ النصاب منذ شهور تخرج في نفس الشهور لا التي... أنا لسه أبدأ المشروع بمبلغ يعني لا. المبلغ ده ما زكيش عليه عفواً المبلغ معك من الآن أو من قبل لا لسه, مع... يعني لسه أجمع فيه عفواً أيضاً المبلغ الذي يخصك وأنت تملكه بلغ لا. النصاب الآن أم لم يبلغ لا لسه لم يبلغ إذن إذا بلغ النصاب يحسب سنة منذ بلوغ النصاب والله أعلم ياكم السلام عليكم يقول ما حكم صلاة الفجر في مسجد يشغل الراديو بالقرآن بين الأذان والإقامة الصلاة صحيحة وهذا شيء مستقل عن الصلاة تقول زوجها يطلبها ويخائض ويبشرها عكس ما أمر الله ماذا أصنع ابتعد عنه ابتعد عنه إلا أن يتراجع ذلك عن تلك القازورات وعن تلك الكبائر يقول الشيطان يشككه في ربي ويهيئ له في الصلاة وغيرها الكفر تعوذ بالله من الشيطان واتفل عن يسارك ثلاثا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شكي له مثل ذلك فقال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا إذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا والله أعلم يقول الأخ السائل هل كريم الشعر يفسد الوضوء كريم الشعر لا يفسد الوضوء وعائشة رضي الله عنها كانت تخرج وتضع السك على الجباه أو هي مع النسوة يضعن السك على الجباه وحتى ان العرق لا يسيل به ولم يكن ذلك يفسد الوضوء وأوضح منه وأرجح وأصحي استدلالا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبد شعره في الحج ومعنى التلبيد. ضم بعض الشعر إلى بعضه بشيء يسمى اللباد يشبه الصمغ ففعل النبي ذلك يوم الخامس والعشرين من ذي القعده واستمر ملبدا شعره إلى أن حلقه يوم النحر ومع ذلك كان يتوضأه وكان يغتسل عليه صلوات الله وسلامه فكريم الشعر لا يفسد الوضوء والله أعلم هل تجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ الظاهر الجواز لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان أخرجه مسلم في صحيحه هل تجوز الصلاة والتسليم على غير نبينا محمد من الأنبياء نعم يجوز ذلك بل يستحب ذلك هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دائماً وأبداً قناةً مباركةً ميمونةً وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات اوصي نفسي دائماً وأبداً بتوحيد الله عز وجل وأحذر نفسي والمسلمين من الشرك بالله الذي يحبط الأعمال وأحذر جماهير الشيعة وجماهير النصارى وجماهير الوثنيين وجماهير القائلين مدد يا فلان مدد يا فلان وأحذرهم من الشرك بالله فإن هذا يحبط الأعمال جميعها كما أوصي نفسي وإخواني بذكر الله موحدا له وبحمده وبحمدي وتكبيره وتسبيحه فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم وعلى آل بيته وعلى صحبه ومن ولا كما أوصي نفسي والمسلمين برد المظالم إلى لها مع الاكتثار من الاستغفار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتَوَدِّيَنِ انوار وللافتاء أَسْرَى